اعوذ بالله م الشيطان الرجيم 「なんだって」 لتدخل <تصفيق> Bye.、Well, right. Whoa! Let's not forget about it. 「さてつくる」 م ت ل ق ي ن وجوده ومقصرين لا تحافظون <تصفيق> لا、تقوم. Who was it? 「محمد ل ف ض ي ب د ك و ن محمد ا ت ب ن ا ب كذرع افرج ك كذر ن أ خ ر شطها فازره ت ش ت ا ل ل يعذب الذراع ليبيض بهم الكفار م ح i e s o r y フィーミルをフ و ج و ه من a y e يعجب الزر عني ل غني الكفار يعجب